الذين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتل عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا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 كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون